رب الجود ولا معبود إلا هو سبحانه قد تجلى في تفرده سبحانه في في تفاضلين وفي علاه وفي نعمات أيام راح ما ظل اللي قد سر من جوا نو صبحانه ذلگ رحمة غضن قدرتي سر لنا قول الفلك الدوّ مدبر الفلك الدوار مدبر الفلك الدوار خامله لمستقر الله يسعى ليلقى